فما زلنا مع صفة الصلاة عرفنا, عرفنا في اللقاء الماضي أن القيام ركن من أركان الصلاة في صلاة الفريضة للقادر عليه فمن ترك القيام في صلاة الفريضة مع قدرته عليه بطلت صلاته يقوم المصلي ويستقبل القبلة وينوي والنية محلها القلب ثم يكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الاحرام قول مصحوب بعمل أما القول فهو الله أكبر وأما العمل فإنك ترفع يديك مستقبلا بهما القبلة ترفع يديك مستقبلا بهما القبلة وكفك يكون محاذيا لكتفيك وأصابعك محاذية لأذنيك ترفع يديك هكذا وتقول الله أكبر ثم تضع يدك اليمنى فوق يدك اليسرى على صدرك على صدرك تضعها ازاي بقى كيف تضعها ها خليك معاي اما تحطها كده ها واضح يا اخوانا حط الكف على الكف كده فقط وتحطهم على صدر او تمسك ايدك اليمين تمسك بيها ايدك الشمال المعصم دا كده وتضعهما على الصدر هذا جائز وهذا جائز حط كف ايدك على كف ايدك كده أو تمسك إدراعك الشمال بإيدك اليمين وتضعه هكذا هذا جائز وهذا إيه؟ جائز وتقل وبصرك في محل سجود وطعف الرأسك خاضعا خاشعا ذليلاً أمام ربك سبحانه وتعالى النية فرض قبل الصلاة شر، وصحابها في الصلاة رب تكبيره الحرام ركن للصلاة كلها رفع اليدين هيئة من هيئات الصلاة وضع يديك على صبرك ايضا هيئه من هيئات الصلاه يعني افترض واحد ما رفعش الا بكبر يكبر تكبيره صلاته ايه صحيح افترض واحد ما حطش اداء على صبره صلاته صحيحه لكن حرم من سنه هيئه كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول دعاء افتتاح الصلاه ما هو دعاء افتتاح الصلاه ورد في سنه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عشر أدعية لاستفتاء الصلاة. منك؟ نذكر بعض هذه الأدعية وأشهر هذه الأدعية. قولك سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمه وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثاني سبحانك اللهم هم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هذا دعاء دعاء أحضر. وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما أنا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين أو تقول وانا من المسلمين لانه انا اول مسلم دي كانت كلمه الخليل ابراهيم أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكن انا كمصلي انا لست اول المسلمين الدعاء الثالث مشهور ايضا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء الماضي والبرد هذه بعض الادعية التي يذكرها المسلم في استفتاح صلاته وخلي بالك معي بعد أن تصلي عن الله عليه الصلاة لماذا ينوع الشرف في الأذكار في الصلاة في بعض الأحيان أحيان كثيرة هي الموضوع مش على وتيره واحدة وحتى الشيء الذي يكون على وتيره واحدة قراءه الفاتحة لأنك تقرأ بعدها ما تأثر معك من القرآن ليه عشان تظل الصلاة تظل مركزا في الصلاة ما دم حاجه محفوظة أول من سنه في يدخل فيها يسمع اللي هو حظه بيكرره كل يوم لحد ما تسلم لا تقول لنفسي اليوم لكي أكون خشعا في الصلاة مركزا وملتبئا سأقول في استفتاح الصلاة الدعاء الفلاني الصلاة اللي بعدها أقول الدعاء الثاني الصلاة اللي بعدها أقول الدعاء الثاني بعد جاء أقول دعاء أو دعاء إلا وليك نفسي عند واسع أتعلم وأفسر الركاب وأجدد الأذكار اليوم ساقرا الفاتحه ومش قوله الله واحد بعدها لاني متعود عليها وانسان يقراها على طول اقرا الفاتحه وليت إن انها حفظتها المال لكنها حفظتها النهارده صوره ثانيه غير قول الله واحد مثلا هكذا سياتي معنى هذا كثيرا اذا بعد نقف مع اذكار استفتاح الصلاة لماذا تتنوع لكي تركز في صلاتك وتجدد الاذكار فيحدث عندك نوع من الانتباه ونوع من الاستحضار والتركيز في الصلاه نكتفي بهذا القدر وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين